111. وإن الله يحب المحسنين 112. وأتموا الحج والعمرة لله 113. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 114. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة 115. اذا من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك فاذا امنتم فمن تم التعب العمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم 111. تلك عشرة كاملة 112. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام 113. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب 114. الحج أشهر معلومات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 119. ليس عليكم أَن أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم 111. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين 112. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 112. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 113. أولئك لهم نطيب مما كتبوا والله سريع